ل أُقُسممُ بموااقِ إنِّجُوم وَإِهُ لََسَمُ اللَْ تَعَمونَ عظِييم إنِ لَ قُرآنُ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 فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كَانَ من المكذبين الضالين فنزل من حميم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 له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطل وهو بكل شيء عليم هو الذي خَلَقَ السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى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 يولج اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَأَنفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ وَما لكُمْ لا تُؤمنِونَ بِاللهَّهِ وَرسُول يَدَعُوكُمْ للتُؤمنِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقدَدَ أَخَذَمِ ثَاقَكُمْ وَقددَ أَخَذَمِ ثَاقَكُمْ إنِنكُتُم مُؤمنِنينهُ الذي يُنَزّلُ علىى عَابِدِهِ آياتٍ بَّنَات لُخجَكُمْ لُخْررجَكُمْ مِنَ الظّلُماتاتِ إُّون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 ثَمَّ ضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ بُشْرَاكُمْ بُشْرَاكُمْ الْيَوْمَ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تحتها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 صَادُرُوا بَيْنَهُم بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ رَحْمَةٌ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ قَالُوا بَلَى وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَابَصْتُمْ